من فيها يعيش فرحان الواحد يكون اثنان يا جوا اسمك رنان يا جوا أرض الأمان من فيها يعيش فرحان الواحد يكون اثنان يا جوا اسمك رنان <متشف> يا جوا الخضراء يا بنت السمرا <متشف> يا جوا الخضراء يا بنت السمرا خذ ودها خذ ودنا صبرنا يا جيا كن قيران <متشف> يا جوا أرض يا إيش فرحان الواح ديا يا جوا اسمك رنان يا فيها يا <متشف> <متشف> يا ابن كرنان يا جوى فيها يا أي فرحان الواحد يا كن اثنان يا جوى ابن كرنان يا جوى ارض الامان يا يا مشطرها يكون ادمان يا يا واشغلنا يا جوال الخضراء يا بنت السمرى قدودها قدود لا تامن ياتي خيات الطيران يا جو وارض الامان منزله يا اشبالها هل واحد يا كل اثنان يا باسمك رمضان يا جو وارض الامان فيها يا